كبرت كلمه تخرج من افواههم إ ن يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن من افترى على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا ل ى الكهف أ ن ش ر لكم ربكم من رحمته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 فلياتكون برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تمار فيهم إ ل ا م ر ا ء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أ ح د ا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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق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 إ ل ت ا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منكمالا واعز نفرا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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ف ر ت ب ا ل ذ ي خلقك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 ل ف ض خ ل ق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ولا خلق أ ن ف س ه م و م د ر ا ت خ ذ ا ل م ض ل ي ن ع ب د ا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انه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 ونفكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ه ان يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م و ق ر ا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذ الرحمه لو ياخذهم ؤ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 ساهل مما على تعلمني علمت أتبعك أن رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني انك ي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 سانبئك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا اما السكينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملكيا ويخذ كل سفينه غصبا و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م اله واحد